من أنا؟ أنا الكابوس في آخر حلومي أنا الخطوة التي لا تسمع طبل السقمي أنا أول شيطان وآخر قسمي كنت مريضاً في جسدي ينهار يأكلني الموت يطوي الأسحار طبيب أراد لي الشفاء. Fəşaləni baba li kulli bəla qətid qətl etdim onun فانطلقت لعنة من بلاكت مال صرت شيطاناً لا يقهر لا يكسر ملك الدماء سيد الشر في كل ليل وصرخة لتوقيع كل قلبي ينبط أنا له تجويع خلقت جيش زينت الدمار الاثنية عشر شهق باسني بافتخاري هم خدمي وهم الطويل وكلهم يرهبون غضبي جليل منهم من ظنني أخا أو ربا فأحرقت كيانه إن خاندوا بحبا أحرب من ضوء يفتح عيبي أتوارى في حلال قلبي صليبي وجهي يتغير لكنه حلا انا الكاهي احتصب الدهائي من الموت لا اراح اقسم الا تشرب الحياه سوى لكن في الليل حين اخرج وحدي اسمع ادنينا ما جاء ذاك الفتى تنجير عيونه فيها ما يدهش الروح ويشروح حمل سيفا لا يخاف ظلالي ومضى يفتك بأعلى رجال كانوا يسططون وحدان تل وآخر وأنا أراق وجوح صاخب وناخر هل أنا حقا خالد أم أن خوف بداخلي كان كثير تشر الالي تنت تحت قدام الخصومك السقيم صلحته سأغت تمزقت لهبا لكن الموت لا يرحم من كذب أردت أن أخلد نفسي في بفلي أورثه لعنتي تمي المذهل لكنهم سحقوا كل أمل بقلبي وتركوا مرما دم بلا حتى قبل يوم تموسان ملك الخوف العظيم سلطاني كان ليلة لا يهزم لا يهيل لكن المور حين يزرع في الجراح يستطح حتى من عرش الشبح تذكروني لك خالد بل كلعنة كجرح في ذاكرة الأرض وفتنة أنا الذي كان ولن يعود أنا النهاية والخوف المندود كنت مريضاً في جسدي ينهى يأكلني الموت يطول الأسحار قبيب أراد لي الشفاء فجعلني باباً that I can till